ضرب الله مثلا عذبا ملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه من نار زقرا حسنا فهو ينفق منه سرا وجرأ هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أم لَهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْهَدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ سماء ما يمسکون إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من ستكم سكنوا وجعل لكم من جلود الأعما بيوت تستخونا يوم ضعنكم ويوم إقامتكم.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 ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها و ومتاعا فيها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 فَفُعَنْهُمْ وَلَهُمْ يُظْرُودُ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنْتُمْ أَنَادَعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إلَيْكِ مُلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَثُرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ